بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما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 ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين ثم كما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لنفس